اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما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 الحساب والذين صبروا بتجارة وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم.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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم حقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به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 الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم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 ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا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 بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يقلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق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 وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون دون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا مرحبا بلسان قومه ليبين لهم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 آلف رعون يسوونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من الرض. ربكم عظيم، وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لا أزيدنكم كفرتم إن عذابيل شديد، وقال موسى إن تكفرون أنتم ومن في الأرض جميعا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 بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت أرسلهم أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى قَالُوا إِن أَن إِلَّا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا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 يشاء، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْمُعَفَّى لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِّنَا أَمْصَبَرْنَا مَالَنَا مِمْ مَحِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَم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 أنفسكم ما أنا بمصريخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرقت من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم يقيمون الصلاه وينفقون مما رزقناهم سرا وعالنيهم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 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَطْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم مغطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء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 ولينذروا به وليعلموا أن هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الأحد وهو اليوم العشرون من شهر شعبان سنة 1391 هجرية، وهو اليوم العاشر من شهر تشرين الأول سنة 1971